الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوك فإن اعتزلوك فلم يقاتلوك وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا